إذ ناداه وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء إذ هو مذوم فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإِن كاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سنع الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِذِيحٍ صَرْصَلٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا سَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ